الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كنا انتهينا في المرة السابقة من ذكر بعض صور المولاة التي يحرم صرفها للكافرين ويجب صرفها للمؤمنين واليوم إن شاء الله تبارك تعالى نبدأ في ذكر بعض صور ليست من المولاة ونؤكد في أول الدرس أن ما فيش حاجة اسمها صور مولا محرمة وصور مولا جائزة المولا كلها محرمة والمعاملات التي تجوز مع الكافرين لا تسمى مولا أصلا نقول معاملات جائزة مع الكافرين فالمولا تنقسم إلى جائزة وغير جائزة بل كلها غير مشروع كلها غير جائزة مع الكافرين فنذكر صور ليست من المولا معاملات جائزة مع الكافرين لما كان أمر المولى لغير المسلمين أمر خطير ونبه عليه القرآن ونبهت عليه السنة كان لابد من الاحتياط وذكر الصور التي هي من المولى المحرمة حتى يقف عليها المسلم فيعلم لمن يصرفها لمن لا يصرفها إليه وأيضا حتى لا يضيق الخناق على المسلمين فيتخيلوا أن كل معاملة مع الكافرين محرمة لا تجوز كان لابد من التنويه على المعاملات التي لا يحرم صرفها ولا يحرم التعامل بها مع غير المسلمين فمن ضمن تلك المعاملات التي لا يحرم التعامل بها مع الكافرين الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي من أدلة ذلك حماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان كافرا وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأيضا قبول أبي بكر رضي الله عنه الدخول في جوار ابن الدغنة وليست العلة في قبول ذلك مجرد تمتع المسلمين بالراحة والحياة ولكن للتمكن من نشر الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو النجاه من إذاء الكفار وبطشهم للقيام مستقبلا بالدعوة إلى الله تعالى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخرج من مكة كان خارجا من مكة تاركا إياها فقابله ابن الدغنة وقال له يعني إلى أين تذهب قال له وغادر وأترك مكة قال مثلك لا يخرج ولا يخرج ثم أعاده وأعلن في الناس أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جواله ورده عليه فيما بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه لنعلم أن الاستعانة بغير المسلم بجاهه أو بمنزلته أو بسلطانه لغرض حماية المسلم والداعي على وجه الأخص ودفع السوء والضرر والإذاء عنه جائز بشرط ألا يدمر ذلك بالدعوة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج خارج بيته في حوش في ناء خارج البيت ويصلي فيه ويبكي فيجتمع النساء والأطفال ويبكين ويتأثرن بما يقرأ من القرآن فخشية كفر قريش فذهبوا إلى ابن الدغنا وقالوا له في ذلك فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأخبر وقال له إما أن تدخل داخل بيتك تصلي فيه أو أن ترد علي جواري فقال بل أرد عليك جوارك فرده أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما كان الاستعانة بالمشرك لحماية الداعي تعوق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قال وهذه بشرط الاستعانة بالغير المسلم بغرض حماية الداعي بشرط أن يكون على حساب أحكام الإسلام أو التنازل عن شيء منها قد مهم أن يطمئن إلى عدم خيانته للمسلم أو كشف ما يطلع عليه من أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى زي بالضبط كده الدعاء المتواجدين في بعض بلاد الكفار ممكن يبقى طبيب مسلم عالج مثلا وزير أو ثري من أثرياء الكفار وشافاه الله تبارك وتعالى على يديه والطبيب المسلم يعمل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي نشر الإسلام فيحميه هذا الثري أو هذا المسؤول ردا للجميل فهذا لا شيء فيه يبقى المسلم لي يد أو نعمة عند الكافر فيردها إليه في صورة حماية وسماح له بالدعوة فهذا لا بأس به بشرط أن لا يتنازل عن شيء من دينه أن يأمن خيانة غير المسلم أو أن يأمن أن يكشف ما يطلع عليه من أمر الدعوة قال سواء كان ذلك سواء كان فعل الكافر مع المسلم لجميل عليه للمسلم او صدق معاملة أو حسن خلق قال ضير على المسلم إذا استعان على ذلك بموقف المشرك المفيد لأي سبب من الأسباب طيب يجررنا المسألة دي مسألة أخرى الاستعانى بالكفار في قتال الكفار خلاف أهل العلم والراجح المنع الراجح المنع القول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن استعين بمشرك وكانت الغزوة يعني في غزوة حنين خرج بعض المشركين فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي صلى الله يل... عليه وسلم أن يعني ينضم لجيش المسلمين في قتال الكفار فقال ارجع فلن أستعينه ومشك وأما في قتال المسلمين فمنعه جماهير العلماء لأنه تسلط للكفار على المسلمين قال على وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الصورة الثانية من صور ال... المعاملة الجائزة مع الكافرين، المؤجرة والمباعة من المشركين. يجوز أن يؤجر المرء نفسه عند الكافر أو يؤجر منه عقار أو غير ذلك من الصور. قال الإمام البخاري في صحيحه باب هل يؤجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ ثم ساق بسنده عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا. بيصنع السيوف فعملت للعاص ابن وائل وهو كان كافرا العاص ابن وائل فاجتمع لي عنده أي مال فأتيته أتقاضاه ذهب إليه ليأخذ المال الذي له عنده فقال لا والله ولا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا لن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قال وإني لميت ثم مبعوث يقول الاستهزاء واستنكارا قلت نعم قال فإنه قال له طب خلاص لما أموت وأبعث سيكون لي مال وولد فأقضيك ساعتها بأدك فلوسك فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولد قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الباب أورد فيه حديث خباب وهو إذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك وكان ذلك بمكة وهي إذاك دار حرب واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز للضرورة أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه يعني الإمام البخاري عمل عنوان الباب كده على هيئة سؤاله مرجحش قال هل يؤاجر الرجل نفسه من في أرض الحرب؟ وما رجحش المسألة لأن ممكن يبقى المعاملة دي جائزة لإحتمالات قال المهلب كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين الصحيح والراجح أن إيجارة المؤمن والمسلم نفسه من الكافر لا يشترط فيها حال ضرورة حالة ضرورة للحفظ شيء من الضرورات الخامسة لو إنسان كان يعني يجوع ويعرى ويموت من قلة الطعام والشراب إن لم يعمل في هذا العمل وغير ذلك لا المسألة على الجواز والإمام البخاري ممكن يكون سأل السؤال بالصغة دي للاحتمال فقط يعني ولكن الحديث يدل على إن المسألة جائزة بشرط إن يكون العمل فيما يحل فعله للمسلم الأمر الثاني أن ألا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين قال ابن المنزر استقرت المذاهب على أن الصناعة في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق تبعته له يبقى بالإجماع يجوز إن الكافر يروح للمسلم في في دكانه محله ويطلب منه مثلاً يصلح له جهاز أو يخيط له ثقوب ده جائز و... أما بقى إن المسلم هو يروح يشتغل عند الكافر فالمسألة دي فيها خلاف والراجح فيها إنه يجوز بشرط يكون فيه إذلال للمسلم الشرطين اللي فاتوا دول نستصحبهم أن يكون العمل حلال وما يعودش ضرره على المسلمين حلال ما يكونش مثلا في عصر خمر أو بيع وشراء خمر أو كلام من ده أمر الثاني ما يعودش ضرره على المسلمين مثلا العمل في تصنيع الأسلحة عمل جائز ولكن ما ينفعش أعمل في بلد كافرة في مصنع تصنيع السلاح اللي هم أصلا بيخطلوا بالمسلمين بي أو مثلا الخياطة جائزة لكن ما ينفعش أشتغل خياط في الجيش الأمريكي أو الجيش الروسي مثلاً اللي بيعين السو الـ الـ الـ النظام السوري على قتل السوريين أو غير ذلك تمام؟ الأمر الثالث إنه ما يكونش في إزلال للمسلم ما يشتغلوش مثلاً خادم ما يشتغلش عنده مسح أحزية ما يشتغلش عنده أي شغلانة فيها إهانة فيها مهانة فيها اصدراء سواء كان بقى شغال عنده في مصنع أو في غير ذلك في محل المهم يكون بالثلاث شروط دول العمل حلال ما يعودش ضرره على المسلمين ليس فيه ذلة للمسلم قال البيع والشراء من الأمور الجائزة والمعاملات الجائزة مع الكافرين البيع والشراء قال الإمام البخاري رحمه الله باب الشراء والبيع من المشركين وأهل الحرب ثم ساق سنده عن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاء قال ابن حجر قال ابن بطال معاملة الكفار جائزة إلا مع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين ثم قال وفي الحديث قبول هدية المشرك لأنه سأله هل يبيع أو يهدي بيقول إن المعاملة مع الكفار في البيع والشراء جائزة إلا في الأمور اللي بيستعين بها أهل الحرب على قتال المسلمين في الأمور الواضحة البينة مش لأي سبب من الأسباب نقول إنه كل البضائع لا الأمور الواضحة البينة ما بيعولوش اشتلاح في وقت إن هو بيحارب في المسلمين وغير ذلك وبيقولوا في الحديث في جواز قبول هدية من المشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيع أم عطية أو قال أم هبة هتبيع أم تهدي فقال بيع فاشترى منه شاء فيبقى البيع والشراء مع الكافرين جائز ولكن بشرط في الشراء اشتري من المسلم من الكافر ما شئت في البيع لا تبيع للكافر إلا ما يحل لك بيعه الكافر يجوز لي إن هو يشرب الخمر هو حلال في دينه دينه المحرف بيحل لي شرب الخمر نقرهم عليه يشرب الخمر لك في بيته ما يعلنش بها. لكن أنا بيعهاله لا لا يجوز لا يحل نصرانية عايزة تلبس لبس متبرجات ينفع بعلها لبس ده لا لا يجوز ممكن تيجي واحدة منتخبة تشتري يعني بنطلون او غيره حتى ترتدي في بيتها لزوجها جائز لكن لما تيجي امرأة متبرجة هي متبرجة وحتى تشتري الموضوع ده لتلبسه في الشارع يبقى لا يحل النسان يعين اخر على معصية يبقى البيع والشراء مع الكفار جائز بشرط الا يبيعهم شيء محرم حتى لو كان حلال عندهم في في دينهم طبعا ما يفهمش من كلام ان التبرج عندهم حلال أنا المقصود في الحلال عندهم أنا كنت بتكلم على الخمر المسألة اللي بعد كده قبول الهدية منهم والإهداء إليهم جواز إن أنا أهدي للكافر أو أقبل منه الهدية قال البخاري رحمه الله باب قبول الهدية من المشركين ثم ذكر حديث أنس في إهداء أكيدر دمة للنبي صلى الله عليه وسلم أكيدر دمة يعني اسم شخص أو منصب لشخص في هذا المكان دما كأن حاكم دما أولي المكان اللي يسمى دما فأهدا للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهديات أهدا القبول الهدي من الكافر حديث أنس في إهداء اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم الشاه المسمومة وأكل منها أصحابه صلى الله عليه وسلم وكذلك إهداء ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغله بيضاء فكساه النبي صلى الله عليه وسلم بردا وقصة هاجر التي أهداها الجبار لإبراهيم عليه السلام هو أهدها لسارة ثم أهدتها سارة لإبراهيم عليه السلام قال الحافظ فتح في الجمع بين هذه الأحاديث وحديث إني نهيت عن زبد المشركين زبد المشركين يعني هداياهم فإحنا عندنا أحاديث بتدل على جواز قبول الهدية من المشرك أو الإهداء إليه وحديث ثاني بيقول إن نهيت عن زبد المشركين حديث رواه أبي داود صحيح الشيخ الألبان قال ابن حجر وجمع غير الطبارين الإمام الطبري ادعى النسخ قال إن الحديث الأخير نسخ اللي قبله فما فيمنفحش الهدايا قال وجمع غير الطبري بأن الانتناع في حق من يريد بهديته التودد والمولاء والقبول في حق من, ير من يرجو بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام يبقى العلة في جواز قبول الهدية من المشرك أو رفضها نيته في الإهداء ونيتي في الإهداء لو أنا بقى هدية هدية لغرض تأنيسه وتأليفه على الإسلام جائز بس بشرط إن ما تكونش في عيد من أعيدهم الباطلة ما يبقاش في عيد القيامة ويدي له هدية ويقول لك ده, ده فيه إقرار بالعيد الباطل والعقيدة الباطلة يبقى ما يكونش في مناسبة محرمة عندهم لكن تجوز مثلا ابنه نجح ده أمر مما يعني ليس فيه عقائد والجواز مما من الأمور الحلال في كل, في كل الشرائع هو جاي يعطي لي هدية لأني مثلا أعطته هدية قبل كده أو لأني فعلت له أمر جميل أنا دكتور مثلا وهو مريض فكشفت عليه ما أخدتش منه كشف أو اديته علاج بالمجان كنت ماشي في الطريق فلقيته فاخدته في السيارة فعلت معه أي فعل من باب البر والإقصاط اللي هو غير المحرم نحن مع الكافرين بالبر والإقصاط المعاملة بالأخلاق الحسنة حتى يكون ذلك من الأمور المرغبة لهم للدخول في الإسلام فهو لما أنا فعلت معه الفعل الجميل ده حبي الدين هدية في مناسبة عندي أو غير مناسبة رد للجميل فقط وهو لا ينوي بذلك مولاة ومحبة ومودة أو أننا أتغاضل عن بعض الأمور المحرمة أو أسكت ما أتكلمش في عقائده الباطلة نقبل الهدية عايز أنا أعطي له هدية سواء كان لرد جميل ممكن يكون هو النصر لأنه هو اللي عمل معاه الجميل ممكن أبقى أنا ماشي هو اللي يقفل بالسهارة يخدني معاه فأعطي له أي نوع من أنواع الهدايا رد الجميل لا يكون للكفر علي يعني يد أو مثلا دكتوره ما كانش في غيره فرحت له وربنا عفى عفاني أو عفى ولدي على يده فأعطيت له هدية من باب الشكر ورد الجميل جائز بشرط ألا تكون هذه الهدية في عيد من أعيادهم الباطلة أو في ب في بهدية بشيء محرم ما تدلوش هدية شيء مح هديوش مثلا إذا خمر وقل ده الخمر حلل عنده أنا أنا مش شرب لكن هي حلل عنده لا لا أعطيه شيء إيه شيء محرم قالوا وقد روى البخاري في باب الهدية للمشركين حديث إهداء عمر أخاه المشرك حلة حرير عمر بن الخطاب هذا عنه إد الأخو المشرك حلة ثوب من حرير حد ممكن يسأل يقول هل ده من باب عانة الكافر على فعل محرم في دنة لا يجوز إعانة الكافر على فعل محرم عندي في ديني شيء محرم عندي ما ينفعش إعاني الكافر عليه زي بالضبط شرب الخمر حتى لو كان حلال في إيه؟ في دينه طب لبس الحرير طب عمر رضي الله عنه اداله حل حرير هل ده من باب إعانة المشرك على فعل محرم في ديني لا ما يشترتش لأن السوب الحرير ده أنا ممكن أديك هدية بس ما يكونش ليك تبقى لابنك تبقى البنتك تبقى لزوجتك فالحل الحرير دي ما يشترش اللي هي تكون ثوب رجالي حديث أسماء في صلة أمها وهي مشركة أسماء رضي الله عنها آتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني أتتني أمي أتتني وهي راغبة في الصلة عايزة تسألني العطية أفأصلها قال نعم صلي أمك صلى الله عليه وسلم الأمر اللي بعد كده من المعاملات الجائزة مع الكافرين رد السلام عليهم رد السلام عليهم <تصفيق> عليكم السلام <فلاورك. تصفيق> القاء السلام ابتداءا هذا من المولاة التي لا تجوز أن تفعل مع الكافرين فنحن ما ينفعش نبدأ الكفار بالتحية وفقى خلاف من أهل العلم بعض أهل العلم بيقول أن تحية الإسلام فقط السلام عليكم لأن السلام ده اسم من أسماء الله عز وجل والسلام لا يكون إلا للمؤمن فيسلم في الدنيا والآخرة بعض أهل العلم قال لا يجوز البدء الكافرين بالإيه بالسلام اللي هي تحية الإسلام فقط لكن ينفع يعني أحيي بأي تحية أخر إزايك عامل إيه وبعض أهل العلم قال لي. لا لا تحيه الإسلام ولا غيرها وتحية الإسلام حرمتها أشد إبقى إلقاء التحيه اللي هو تحية الإسلام ده لا يجوز إلا مع المسلمين أما رد السلام فقد أوجبه الإسلام قال ابن القيم اختلف في وجوبه رد السلام لو كفر قال لك السلام عليك فالجمهور على وجوبه جمهور أهل العلم على وجوب الرد وهو الصواب ده كلام ابن القيم وقال الطائفة لا يجب رد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وهو أولى يقول لك تمحنا بنهجور أهل البدع ما نردش عليهم السلام نبزن ليهم عشان الناس يعني تنخدعش بأقوالهم وبدعهم فبيرد يقول والصواب الأول اللي هو الوجوب الرد والفرق أن مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الزمة الكفار من اليهود أو النصارى اللي عايشين في ديار المسلمين في بيننا وبينهم عهد زمة أو أمان أو غيره نحن غير مأمورين بالهجر بل يعني سمح لنا وأبيح لنا البر والخسط معهم عشان أشربوا جائع أكلوا محتاج أسلفوا بغريق يعني أنقذوا تمام قال ومما يرجح رأي الجمهور في وجوب الرد على أهل الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم إذا, إذا سلم عليكم فقولوا عليكم فده أمر والأمر الوجوب فالراجح وجوب الرد السلام على الكافرين إذا قالوا السلام عليكم نقول لهم وعليكم من الأمور أيضا المعاملات الجائزة مع الكافرين الانتفاع بما عندهم. قال يجوز أن يتلقى المسلم من غير المسلم ما ينفعه في علم الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والصناعة والزراعة والأعمال الإدارية وأمثال ذلك. وهذا حين عدم الاستفادة من هذه العلوم من مسلم تقي. الأصل أننا بآتعلم من المسلم أدق وأورع. ولكن لم يحرم علينا الإسلام الانتفاع بما عند الكفار من العلوم المباحة سواء كان العلم ده لا يؤخذ إلا من الكافر هو عنده بس هو اللي اخترعه وهو اللي بيعرف يعلمه أو كان لا بيعلمه المسلمين وعلمه وال والكافر فيه أبرع وأمهر فيجوز ولكن نجب أن ننتبه إلى أن عقيدة الإنسان تؤثر في كتاباته وتدريسه وإلقاءه حتى يعني مهما كان العلم الذي يتكلم فيه طب فلك لو واحد مش مؤمن بال بالخالق مثلا ممكن هو بيتكلم في الفيزياء والكيمياء وكده لا يتكلم على إن الأمور دي أو نفسها بنفسها أو وجدت بمحض حد الصدفة فلا بد حين يعني ترجمت هذه العلوم أن ينتبه الإنسان لهذه المواد ويصفيها وينقيها مما يشوبها من عقائد الكافرين قال كذلك يجوز الانتفاع بهم في دلالة الطريق وما عندهم من سلاح وملابس وغير ذلك من الحاجات التي يحتاجها الناس وجرت العادة فيها أن المسلم والكافر يستويان في الانتفاع بها وأدلة الانتفاع بالكفار نجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الهجرة قال واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا ماهر الأمر اللي بعد كده الزواج من الكتابية من المعاملات الجائزة زواج المسلم من الكتابية يهودية كانت أو نصرانية قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال ابن كثير أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئه لما بعد المحصنة يعني الحرة العفيفة حرة ليست بأمة عفيفة ليست بزانية والرجح أن يستوي اليهود والنصارى في ذلك كلهم أهل كتاب وسواء كانوا دينهم بدل أو غير أو لا في الأصل أنها تنسب لدين كان فيه كتاب منزل ما عند الله تبارك وتعالى، حتى لو غيروا كثير من عقائدهم الآن فيها من الشركيات وغير ذلك ولكنهم يعني يبقون أهل كتاب بسننتبه ان أغلب الغرب الآن ملاحدة وليس نصارى، يعني في نصارى في نصارى، ولكن كثير جدا من الغرب أصلاً لا يدب بنصرانية بل ملحدين لا يؤمنون بوجود الله أساساً، يعني زي ما كان في في مسلمين ويعيشوا في ديار الإسلام مولود الأبويين مسلمين وبعد فترة من القراءة في هذه الكتب خلاص شت تعقله ويندب الإلحاد، فننتبه طالما عليكم السلام. طالما أنه يعني أن هذه المرأة نصرانية أو يهودية مازالت على ديانتها حتى لو كانت تلك الديانة الآن فيها تحريف وفيها شركيات ولكنها تنسب لأمة أنزل عليها كتاب من عند الله تبركة فهذه من الكتابيات فتبين من أقوال أهل العلم جواز الزواج من الكتابية العفيفة يهودية أو نصرانية والأولى طبعا الزواج من المسلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن زواج النصرانيات مش نهي تحريمه لكن يقول ولمن تبقى المؤمنات طب والمؤمنات بقى مين هيتزواجهم أن يتزوج الـ الـ الإنسان المرأة المؤمنة فإن لم يعني يجد فأمه مؤمنة فإن لم يجد وأراد أن يتزوج من امرأة نصرانية أو يهودية بشرط أن تكون عفيفة غير زانية فهذا جائز ولكن مع ذلك لابد أن يظل يبغض هذه المرأة على دينها في فرق بين محبة الصورة والشكل والمنظر والأخلاق والمعاملة وبغض الدين وبغض العقيد هو ممكن ما فيش حد هيتزوج امرأة وهو يكون كريح من البداية كده. هو ممكن يتجوزها بعد كده أكرا <تصفيق> لكن حيتزوج امرأة لشك هيبقى في نوع محبة رغبة في الزواج فيبقى يتزوج يحب المنظر الشكل المعاملة ولكن لابد حتى بعد الزواج أن يظل يبغضها على دينها لابد يبغض ما هي عليه من الكفر والمحبة اللي في قلبه اتجاهها لابد أن تترجم لمحبة الإسلام أنه يتمنى لها الإسلام والدخول في الدين وهكذا ولو إنسان يعني أراد الزواج من كتابية يكون ذلك في بلاد المسلمين حتى لا يغلب على أولاده في ديار الكافرين في الغرب اللي يتجوز واحدة يعني أمريكية أو فرنسية أو غير ذلك الأولاد ممكن يبحق للزوجة ولو يحب يهاجر لا هيخدوهم منه فيتنصروا لا الإنسان يبقى لو أراد أن يفعل ما أحله الله له يفعله في ديار المسلمين وإن اضطر للزواج في بلاد غ... في غير بلاد المسلمين الأولى أن ألا ينجب يقول من الأمور والمعاملات الجائزة مع الكافرين إظهار الموافقة للكفار عند الإكراه والطقية لما كان المسلم ممكن يبقى في, في وسط كفار يخافهم على نفسه ويخشاهم على ماله وأهله ويجب عليه إظهار كل تلك العداوة ولا يحبهم ولا يصاحبهم ولا يأكل طعامك إلا تقيه وهكذا الأمر ده ممكن يشق على على المسلم إن كان للكفار الغلبة فاحتاج المسلم إنه أحيانًا يظهر للكفر بعض الموافقة تقيه عند الخشية والخوف تمام أو عند الإكره لما يكرهه على فعل أمر من الأمور فلابد لنا من بيان هذا الأمر قال لما كان المسلم قد يتعرض إلى ضرورة تكرهه على إظهار مولاة الكفار أو المنافقين أو يدفع عن نفسه شرهم وأذاهم باستعمال التقية لازم أن يكون على بينة من أمره فما يجوز فيما يجوز وما لا يجوز من ذلك وحدود الإكراه المعتبر شرعا ومعنى التقية وشروط اعتبار العمل بها قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم سبب نزول هذه الآية الكريمة يقول ابن كثير عليه رحمة الله عن ابن عباس قال نزلت في عمر بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية وهكذا قال الشعبي وقتد أبو ملك ثم قال ولهذا اتفق العلماء على أن المكره يجوز له أن يوالي المشركين ابقاء لمهجته يبقى المسلم لو وقع في إيد كافرين فضربوه ضربا شديدا أو هددوه بالقتل لأجل أن يفعل أمرا مخالفا في دينه فأهل العلم قالوا أنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل المحرم ولكن بشروط أول حاجة أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان يعني أكرهون يسب الدين أو يسب القرآن أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع عمر بن ياسر رضي الله عنه إبقى كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان قال فإن عاد فعد لكن إيه إي الإكراه يعني إيه لو واحد زعى لواحد لو مثلا أو قال له كلمتين أو قال له هخص منك يوم هو ده الإكراه إيه حدود الإكراه؟ أهل العلم وضعوا شروط من استخراء الشرع للإكراه المعتبر في الشرع اللي هو يسقط إثم الفعل المحرم اللي ينطبق على الشروط ويعمل فعل محرم يبقى لا اسم عليه أول شرط أن يكون فاعله اللي هو المكره الرجل اللي بيكره الإنسان ده يضربه أو بيهدده بالقتل قادر على إقاع ما يهدد به ده أول شرط يبقى اللي بيؤمر ويهدد يكون قادر يفعل اللي بيهدد به والمأمور عاجز عن الدفع ولو بالفرار ممكن اللي بيؤمر يبقى قادر ينفذ لكن اللي بيؤمر برضه قوي وليه نفوذ ويقدر يدفع عن نفسه حتى ولو بالفرار أنه ينتقل من المكان ما يبقاش اللي بيؤمره عاجز أو سفيه أو ضعيف أو ويقولك ده إكراه الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقى به أوقى به ذلك. يبقى عنده غالبة ظن إنه لو منفّس الأمر ده هاي إيه؟ هيقع اللي هو هديده بده هي هيفعله فعلا الأمر الثالث أن يكون ما هدد به فوريا فلو قال إن لم تفعل ضربتك غدا لا يعد إكراهًا لا يعد مكرهًا. ويستثنى ما إذا ذكر ذمنا قريبا جدا أو جرت العدب أنه لا يخلف قال لك الشرط الثالث أن يكون الأمر اللي بيتهدد بي ده أمر فوري قول وإلا هأتي لك دلوقت قول وإلا هازجينك دلوقت تمام لكن لو قال له قول وإلا الشهر الجاي هعمل وخل أما يجي الشهر الجاي ساعتها يبقى مكره لكن دلوقت هو مش مكره بيقول ممكن يستثنى من ذلك لو ذكر وقت قريب قال له كمان ساعتين ثلاثة أو إنه لا يخلف هو عمله مع ناس كتير جدا افعل وإلا وإلا بيتنفذ حتى لو بعد فترة الأمر الرابع ألا يظهر من يظهر من الأمور ما يدل على اختياره إن المكره ما يفعلش فعل يدل على إنه مختار مثلا يضرب عشان يشرب كبية خمر مثلا فيجي شرب إزازة لا يد... الباقي ده شربه بمزاجه فكده مش مكره الباقي ده كله فيه هو مش مكره هيأثم ويعاقب عليه يبقى دي شروط الإكراه المعتبر في الشرع إن يكون فاعله قدر على إقاع ما يهدد به والمأمور عجز عن الدفع ولو بالفرار أن يغلب على ظن أنه إذا امتنع أوقع به ذلك أن يكون ما يهدد به فوريا ألا يظهر من الأمور ما يدل على اختياره الممكن الإنسان يكره بالضرب والسجن والقتل. الفعل المكره عليه يتناسب مع المكره به. يعني لو فرضا إنسان هدد بالقتل لينطق كلمة الكفر. ادى تهديدي يوازي لكن نقول له مثلا هيضربوا قلم ويقول له انطق بخلمه الكفر لا ضرب القلم هذا لا, يسا لا, يسا لا يصح اقراه في نطق بالكلمة الايه الكفر طيب المال الاكراه على المال الاكراه على المال في اكراه ولا لا يعني لو تهدد انه يتخذ ماله هل لو تهدد على ياخد ماله كله برضه ما يبقاش إكراه لأن المال ده يعني حاجة بترجع تاني وكلام من ده نقول لا الإكراه على على المال أيضا إكراه ولكن إذا كان الأمر المهدد عليه لو مال كثير جدا يبقى إكراه مال قليل جدا وضعيف يبقى لا يبزله ولا يهين نفسه أو يخدش دينه ويبقى الـ الـ الـ الأمر الوسط محل ترجيح فيبقى لو مال كثير يصح الإكره عليه واحد في بلاد الغرب مثلا واللي اشتغل بيه في عشر سنين حيتاخد منه وهدد إن لم يفعل فعل كذا آه ممكن تبقى رقم ضخم ساعتها الإنسان ممكن ما يعرفش يبقى معه فلوسي يرجع أصلا بلده لكن لو شيء بسيط ونزل بسيط لا ده لا يعود إكرها ويدفعه ويفدي به دينه طيب هل يجوز ان الانسان يكره على انتهاك حرمة معصوم احنا بنتكلم دلوقتي على واحد مكره في انه يشرب خمر او يترك صلاة او يتفوه بكلمة الكفر طيب هل ينفع واحد يكره على ضرب غيره او قتل غيره يعني يهدد كده انه هيتقتل لو ما قتلش فلان لا بالاجماع أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره ويسأل, ويسأل الله العافية في الدنيا والآخر بأن كده مسألة مسألة الطقية التقية للإنسان يظهر خلاف ما يبطن الموافقة الظاهرة أو الموالى الظاهرة مع سلامة القلب قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير يقول الإمام البغوي نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا يبقى احنا ما ينفعش نولي الكفار قال إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان يبقى حي... المدراء فقط في, ال... في, ال... في الكلام في المعاملة لكن مش في عمل يعونوا أو يساعدوا. دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النيف يبقى يظهر نوع المولاة لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة الباطن سلامة القلب قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مرة أخرى يقول إمام البغوي نهى الله المؤمنين عن مولاة الكفار ومداهنتهم ومواطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين كأنه يطلعهم على أسرار مهمة تضر المسلمين والتقيه لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية قال تعالى إلا من أكرى وقلبه مطمئن بالإماء ثم هذه رخصه فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم يقول ابن القيم معلوم أن التقى ليست بمولاء ولكن لما نهاهم عن مولات الكفار اقتضى ذلك معادتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقيه، وليست التقيه مولاة لهم ولأن باب التقى باب يمكن أن ينفذ منه الشيطان بسهولة يزين للضعفاء ومرض القلوب أن يركانوا إلى أعداء الله قال بعدها مباشرة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير يحذركم في الدنيا أن تتخذوا هذا الباب تكاء. وتستسهل هذه الكبيرة وهي موالاة أعداء الله وينذركم أن إليه المصير فيجازيكم على ما فعلتم في الدنيا فلا تحسبوا أن ترتكبوا هذه الكبيرة في الأرض مخادعين أنفسكم أو مخادعين الناس ثم تنجوا من عذاب الله في الآخر قال شهاب الدين القرافي في الاستغناء في أحكام الاستثناء قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه تقديره لا تفعلوا ذلك في حالة من الحالات إلا في حالة الاتقاء. قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقا قال أي إلا أن تكونوا في سلطانهم. رقم واحد فتخافوهم على أنفسك أنفسكم. رقم اثنين فتظهر لهم الولاية بألسنتكم. ذر رقم ثلاثة وتدمروا العداوة. ذر أربعة ولا تشيعوهم. على ما هم عليه من الكفر خمسة ولا تعينوهم على مسلم بفعل أي ولا بخول يبقى يكون في سلطانهم يخافهم على نفسه يظهر الولاء باللسان فقط مع اطمئنان القلب يضمر العداوة لا يشايعهم ولا يوافقهم على ما هم عليه من الكفر ولا يعينهم على المسلمين كده نكون انهينا الكلام على مسألة الولاء والبراء، وده كان النوع الثاني من الأنواع الشرك اللي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الباب السادس، إن شاء الله نبدأ المرة الجاية في مع الآية الثالثة والنوع الثالث من انواع الشرك التي انتشرت في العالم، فأورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الباب السادس هو الشرك في الحكمية سبحانك الله ربنا وبحملك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب